ومن ا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذات حَمْلٍ حَمْلَهَا ّ الناس س سُكَارًا وما هم بِسُكَارًا سكارا وَمَا و هُمْ ك ع ذ ب اللَّهِ شَدِيدًا ا ل وَمِنَ ن من يجادل في الله بغير علم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 نخرجكم طفلاً ثم طفلا ل ل ت ب غ ومنكم من يرد ت و ومنكم ف ى من ي إ ل ى أ ر ض ل ل ع م ر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا و ترى ا ل أ ر ض ه ا م د ة فاذا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 أن ل موسوعه النابلسي ل ل ه في ا د ي والآخرة فليمدد س ب ب إ ى ا ل م ا للعلوم ي ا يغير و ك ذ ل ك أ ن ن ز ل ا ه آيات بينات وأن ا ل ل ه يهدي م ن ي ر ي ه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 ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض والشمس والقمر والنجوم, والجبال والشجر والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب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 الناس بالحج ي أ ت و ك رجالا وعلى كل ض ا م ر ي أ ت ي ن من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم م اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة ويذكروا في الله ا على ل أ ع ن فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق, ثم تفثهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك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 ما خر من السماء الطير خر فتخطفه أ ومن تهوي به الريح في ك ا س ح يعظم ق ذلك ومن ي شعائر الله فانها من تقوى القلوب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 أصحاب م د ي ن و ك ذ ب م و س ى فأمليت للكافرين أ ثم خ ذ ت ه م فكيف ك ا ن ن ك ك ي ي ر و ذ ب م و س ى ف أ ي للعلوم الاسلاميه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 ان الله بالناس لراف رحيم وهو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لكفور لكل امه جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعن م و س و ع و ا إ ل ى ر ب ك إنك ل ع ل ى هدى م س ت ق ي م وإن ج ا د ل و ك ف ق ل الله أ ع ل م ب م ا ت ع م ل و ن ا س ل ك م ب ي ن ك م يوم ا ل ق ي ا م ة ف ي م ا كنتم ف ي ه ت خ ت ل ف و ن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 النار, النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أ ي ه ا الناس اضرب مثل فاستمعوا له إ ن الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له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 ه وفي اجتباكم جعل عليكم وما الدين ا ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من حرج ر ب إ هذا ي المسلمين وفي م سماكم من هو ه قبل ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس